قال دخلوا في أم من قد خلت من قبلكم من الجن والانس في أم من قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمّة قالت أختها حتى إذا بدأكوا فيها جميعا قالت أخراو قالت أخراو لولاهم ربنا هؤلاء أضلنا فأتي فأتي مع باب ضعف من منا قال لكل انضاف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم ليخرىهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن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 حتى ينجى الجمل في سم الخياق وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 ورنزل ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم النهر وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء أن تصل ربنا بالحق ونود أن تلتم الجنة أورثتموها الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون